بسم الله الرحمن الرحيم وقوه وكتاب مسؤول في رب منسور والبيت المعمور والسقف المرتوع والبحر المسؤول إن عذاب, إن عذاب ربك لواطع ما له من داكع. يوم تنور السماء نوعا وتسير الجباب سيرا طريب يوم الهر طَالِبٌ يَوْمَئِذٍ يَفْتَرُونَ الَّذِينَ هُمْ إِنْ هَذَا يَوْمَ نَرَى الْمُنَافِقِينَ مُسْتَبْصِرِينَ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْأَذَى وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ يَوْمَ نَرَى الْمُنَافِقِينَ مُسْتَبْصِرِينَ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْأَذَى وَهُمْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَمَعِيرٍ بَادِّينَ بِمَا أَكَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ أَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَلِيرًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَرُونَ مُتَّقِينَ عَلَى رَبٍ مَصْتُوبَةٍ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألقناهم من عمل من جيد كل منهم بما تسبر فيه وأمزلناهم بفاتحة ولحن مما يسترون يتنادرون فيها فأسلا لقم فيها ولا تأثين ويقوف عليهم بما كان وإنهم لؤلهم مكنون وأقبل بعضهم على فحي يتسارلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مستقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل هو أم يقولون شاعر أن به ريب الهنون قلت أم أم يؤمنون مثله كانوا صادقين. أم تلقوا من غيشا إنهم الخالقون أم ظلقوا السماوات والقرض فاللا جثنون أم دندهم الفضاء رفت أم هم المصيحون أم لهم كل من يستمعون في بلأ مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات فأخذ البنون أم تكلهم أجرا فهم من مظلم مصطلون أم عندهم الغيب فهم يتقون أم يريدون كيفا فالذين كفروهم المكيرون أم لهم إلا غير الله تبعان الله عما يسككون وإن يروا فسن من السماء سابطا يقولوا سحارا مرتون ففرهم حتى ألاكوا يومهم الذين يحقون يوم لا يغني عنهم غيرهم وَإِنَّ الَّذِينَ وَلَمُوا عَذَا بَنْتُونَ بَالِكَ وَلَا فِنَّ أَسْتَرَهُمْ لَا رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعْلُّ مِنَّا وَسَبِّحْ لِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ